يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ على مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَن آنذِرُوا أَن آنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَن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 111. وترى الكلك فِيهِ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 112. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون 113. أفمن يخلق لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغطور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وَهُمْ يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم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 فَخَرَّ عَلَيْهِمْ مُسْتَقَرٌّ مِنْ ثَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزُونَهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْقُونَ فِيهِمْ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 بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم فِيهَا فيها فلبئس مثوى وَقِيلَ وقيل للذين اتقوا ماذا 126. ورزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين 127. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما 119. كذلك يجزي الله المتقين 110. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون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 129. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى عَلَيْهِ عليه حقا ولكن أكثر الناس لا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 وَماَا أَْسَل النامِ قَبلِكَ إِلَّا رِرجَلًَا النُحي إلَيْهِم فَسْألُ أَهْن الذِكْرئ كُْ تُم لا تَمُون بِالْبَناتِ وَزّبُبُون 117. وأنزلنا إليك الذكر لتبين مَا ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 118. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون 117. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين 118. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرءوف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 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ أَيَّاكِ فَرْهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُلِ اللَّه إِلَٰهٌ لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ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 112. والله مِنَ من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن ذَلِكَ ذلك لآية لقوم يسمعون 113. وإن لكم في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 فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَتَبِعُوا نِعْمَةَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 وَيَعبدُونَ مِ دُون اللهَّهِ مَا لا يَمِْكُ لَهُم رِزقًَا مِنَ السَّماواتِ وَالْأَبضِ شَيْئَو وَلَا يَسْتَطون فَلَا تَضْربُ للِلهَّهِ الأأَمْتَ ل إِ اللهَّه يَعلممُ وَآنتُم لا تَمون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 119. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 110. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.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 يَعِضكُمْ لاعََّكُم تَذكررون وَأَْفُ بِهْدِ اللهَّهِ إذهَُم وَلا تَ قضُ الْأَمَانَ َعددَدَوكيدِهَا وَلَا تَ قُضُ الْأَمَانَ بعدَ تَوْكيدِهَا, توكيدها وَقَدِج عَْلتُمُ اللهَّه عَلَكُم كَفِيلَ إِ اللهَّه يَعلمَّمُ ما تَخَُون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 وَلَ يُبَيين إن لَكُم يَومَ قِيامَةِ مَا كُ تُم فِي تَخْتَلِكُون وَلَ شَ اللهَّهُ لَجَعللَكُمْ أَُّتَأُاحِدَتَ وَلَك يُضِلنُ مََ شَ ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما أكنتم تعملون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 إِهُ لَْسَ لَهُ سُقانُ علىى الَّينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَيتَوكلُون إِ مَا سُنقَانهُ على الَّ نَا تَوَّونَهُ وََّذينَهُ بِهِ مُشِْكُون وَإذاَا بَددَّن آيَتَمّ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 119. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم 110. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين 111.